اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير ألطف بي فيما جرب به المقادير اللهم لا تشمت أعدائي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 استووا سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَا مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وهن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ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 أَوَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده Allah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْأَرْضِ مُثْقَلًا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ حَنِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 الله عزيز حكيم الله أكبر سميع الله لمن حمده Mondjuk,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 ofi i i